لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَّيُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُغْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ